بوك تو سيش بات سميت ستة عشر ستة عشر قد لايكي و لايكس فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس تي <تصفيق> إير قد هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه الربيع الصيف الربيع الصيف رودنس اون زيما الخريف والشتاء الخريف والشتاء Vasara ir karsta, asaifu har, elsaif har, vasara spied saule. Fisaif tas tāls šems, fi elsaif tas to elshems. Vasara mēs ejam pastaigāties, fisaif nuhebu ennevhebe. للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه زيما <سؤال> الشتاء بارد, الشتاء بارد. <سؤال> في الشتاء تثلج او تمطر تُثلج أو تمطر زيما ميسلا برات باليكام في الشتاء نفضل البقاء في البيت في نفضل البقاء في البيت اير اوغست الجو بارد ليست انها تمطر انها تمطر اير الجو, الجو عاصف الجو دافئ الجو مشمس الجو مشمس اير سكايدر الجو صاف الجو شو دين اير لايكس كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم شو دين اير اوغست اليوم الجو بارد اليوم الجو شو دين اير سيلتس اليوم الجو اليوم الجو دافئ, اليوم الجو دافئ